ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ويذره الذين قالوا تخد الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم من لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا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 وَهَيَّأَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا وَمَا دَامُوا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 لولا يأتون عليهم بصوتان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووه إلى الكهف يا شر لكم ربكم من رحمته وَيُؤْهِي إِلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ سد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا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 قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم يعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فَلْيَأْتِفُنْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إن يُظْهِرُونَ عَلَيْكُمْ رِجْمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال بنو عليهم بني ان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا يَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْعَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرْبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ولا تستفت فيهم منهم حدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وَقُلِ ٱعْسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِن هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ وَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ مَا ٱلَّذِى ٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِۦ وَٱسْمَعْ لا لهم من دونه موليو ولا يشرك في حكمه أحدا.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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطًا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إننا أعددنا للظالمين نارًا تدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهلي يشوي الوجوه بأس الشراب بأس الشراب بأس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين اعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من عساور من ذهب ويلبسون ثياب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 وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من عنب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل واجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لو اعز نفرا ودخل جنمته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي ولا اردت الى ربي لاجدا خيرا منها منطلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب، ثم من نطفة، ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرف برب أحدا. ولو لا إذ دخلت جنة كقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا قل من كما لو و ولدا فعسى ربي أن يعطيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غرا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ماء فق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكله فئات ينصرنهم يا دون الله وما كان من تصيرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابه وخير عقابه وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء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 ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر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 ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذ المضلين عقودا ويوم يقولون نادوا شركاءا الذين نزعتم فدعوهم فلن يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا رآ المجرمون نرفض ظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أن إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى رَبَّهُمْ إلا أن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأولين أو الْعَذَابُ हों وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ ओमुर्सलीबरी مُبَشِّرِينَ मुदी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 الا هو يؤاخذه بما كسبوا العجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجدون من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكه إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى بلغ مجمع البحرين أو أمضي حُقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي أحوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جَاءَ وَزَقَهُ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشِّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال لهم موسى هل اتبعك على تعلمن مما علم ترشدا قال انك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا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 لقد جئت شيئا امرا قال لن اقول انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر يعسر فانطلق حتى اذا لقي اغلاما فَقَالَ لَهُ قَالَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جَاءَتْ شَيْئًا نُكْرَى قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ يَسَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قد بلعت من لجني عذرا فطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطع ما أهلها فأبوءي ضيفهما فوجد فيها جدار يريد أي قب فأقام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 وكان وراءهم ملك ينخذ كل سفينه غصبا واما الغلام فكان له بواه مؤمنين فخشينا ان يرهطهما طغيان وكفر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 يا راد ربك اي يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَنْ تُعَذِّبُ وَإِنَّكَ لَتَأْثِرُ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ إِنَّمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا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 عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا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 وق وتركنا بعضهم يومئذ يموجون في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري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 الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربه ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذالك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا